أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا؟ إن خلقنا الإنسان من نقفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا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 مَأْوُدٌ لِلَّتِ قُطُوفُهَا تَذْنِيلا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَرَمِزَاجِهَا زَجْمِينَا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَنْسَبِينَا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وَالْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَن رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وعصينا ومن الليل فاسدنه وسبحه ليلا قويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقينا نحن خلقناهم وشدذنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فما شاء تخلينا ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما